بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المذنبين قُمِ اللَّيْلَ <سؤال> إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَمْطِيْنًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَشْأَةَ لا، وذكر اسم ربك وتبت إليه تبتينا، رب الشرق والغرب بلا إله إلا هو فاتخذ وكيلا، واصبر على ما يقولون وهجروه هجرة جميلة، وذرني والكذبين أولين. نعمتي ومهلهم قليلا إن لدينا أن كان وجحيما وطعاما ذا غصته وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال Wahai gunung-gunung, janganlah kamu berbohong. Inilah firman Allah. Kami telah mengutus kepadamu seorang في عاون رسلنا فعصى فرعون رسول فأخذناه اخذنا وبينه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا السماء ام كَنَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمٌ فَارْهَعْ تِلْكَ قَائِمَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ